واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إ ل ا أ ن تفعلوا إ ل ى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 و َ إ ِ ذ ْ يقول َُُ المنافقون ََُُِْ والذين َََِّ في ِ قلوبهم ُُِِْ مرض ٌََ ما َ وعدنا ََََ الله َُّ ورسوله ََُُُ الا َّ غرورا ًُُ و َ إ ِ ذ ْ قالت ََ ا طائفه َِ ة منهم ُِْْ يا َ أ َ ه ْ ل َ يثرب ََِ لا َ مقام ََُ لكم َُْ فارجعوا َُِ و َ ي َ س ْ ت َ أ ْ ذ ِ ن ُ فريق ٌَِ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 لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه لمن كان يرجو الله, كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من دجالكم ولكن رسول الله, ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم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 والله لا ي س ت ح ي من الحق و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعا ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم و ق ل و ب ه ن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أ ز و ا ج ه من بعده أ ب د ا إ ن ذلكم كان عياد الله عظيما إ ن تبدوا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم ان في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن أبناء إ ولا ابناء أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي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 يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ياته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ثقفوا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل